بسم الله الرحمن الرحيم الافلام من رات تلك آيات الكتاب والذي أرسل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 فَإِنَّ كُنْتَ تُرابا إِنَّ لِي فِي خَلْقِ جَدِيدِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي اعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 سر القول وما جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بنيته ومن خلفه يحضنه من أمر الله إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّر ما بآفوسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِدٍ هُوَ الَّذِي يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَتَمِعَ وَيُوْشِعُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ عَدُوَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِفَتِهِ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 وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والأعصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم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 وهو الواحد القنار أنزل من السماء ماء فسارت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا لا يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يقرب الله الحق والباطل فأول الزبد فيذهب جفايا وأنما يفعل الناس فينقط في الأرض وأنما يفعل الناس فينقط في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الذين استجابوا لربهم الحسناء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه لم تدوب أولئك لهم سوء الحساب ونأوهم جهنم ونأوهم جهنم ودئس المهد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 وبه ان يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه واقاموا الصلاه واتقوا منا رزقا خفرا وعلانية ويدرؤون بالحسنه السيئه أولئك لهم عقب الدار جن والملائكة يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلونها سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم لن يعمق بدائع والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يصلي ويصدون في الأرض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 إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم قب لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذين أوحينا لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك